eta näena näe deta paran خطة من هذه فصل في المحمودة كل مليك رحمه الله أعلم أن العلوم المحمودة تنفس مجام بسمه الأول محمودة إلى أقصر غاية وطلما كان أكثر كان أحسن وأكثر وهو العلم بالله في العالم بصفاته بأسعاره في المدينة تبقيل الأحكارة على الدنيا وإن هذا علم مجلوب المجلدين والتواصل به لسعاده والتواصل به ليسعاد الأحكار وهو البحر الذي لا رقبه وإنما يحوم المحومون وإنما يحوم المحومون على سراحلهم وإنما يحوم المحومون على سراحلهم وأطراطهم النوع الأول من العلوم هو العلوم المحمولة بغير نهاية يعني لو خلق فيه العمر كله فبالك محمول لولا المنزلت إلى غير صور كل وقت الإنسان وضوحي ومالي في حاجة العلم فبالك أيضاً محمولاً وهو أنواع العلوم الشرعي الألم بالله أفعاله وبصفاته والتلالي بالتماني والألم من أحوال التلوك النفس للنفس والألم من فقه وأحوالها وغير أريد أن الحاجات هي لتخص نفسك أولى من الحاجات التي تخص عشان ترويج نفسها مقدلة على التصدق القسم الثاني، العلوم التي لا يحمد منها إلا نفضار مخصوص وهي التي تجمعها بالفروض الكفاية فماذا تحفظ الكفاية، كده يستحق بإجيان الكفاية أكثر من هذا المصري ولكن <تصفيق> <تصفيق> دول مش عرق العلم الشعرية لكن مش عرق العلم الشعرية رفقت احتيتها فالزيالة فيها تبقى منوعة الاول الشيء التالي لو كان العين دول عين آلة معينة ما هوش الخصوص لن يسأل دول دايب التزيد منه هنقصل ده ان شاء الله مني يقول هذه ذات ذكرناها في المنفوضة للإفايات فإن من كل منها اكتقاراً واقتصاراً واستقصاءاً فكون أحد رجلي إما مشغولاً بنفسك وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراج من نفسك وما تكون جه الثالث إيه هو الثالث؟ المتفرغ الرجل فتكون أحد رجلي إما مستكثر من العلوم المحمودة إلا ليس لها نهاية أو رواية أو من فعل المنفوضة فيات وذلك هو نشغل بغيبك مع انشاء الله ونفسك وإياك أن نشغل بما يستخدم ركب فلأصلاح نفسك واشتغل الإصلاح الواطنية والخير من أمسكات الذنينة كالحرص والحسر والرياء والهجر قبل الإصلاح الظاهرك تقعا مش ذنب الإصلاح الظاهر وإذ كان الفعل الظاهر من الواجهات والسحبات الواقرة زي الصلاة والصلاة, والصلاة والمسكاة دوت دي أفعال محمودة وأربوها لكن ما من بيع ترجح إن أولى فعل الظاهر أو تجليل الظاهر هو الاجتماع بالله من الأمور زي الأمور زي ما قال في أصفاد زي ما ليه تخلص منها وتحلق يقول لسيادة ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكين هو اسم الكتاب دوت 14-4 3-4 لهم المنجيات والمنجيات المنجيات الدواء اللي هو يمسيق بشانع فالقلب ودرعب سينفر لطرقها والمنجيات اللي هو ما يبحلع في القلب من نهول حسنا زي الرجاء وزي نحب لله نحب للنبيه عبدالسلام صبع عن الباب الأولى للنبيد الأولى فبيقول إن أولى للإمثال أن ينشغل الإصلاح نفسه ولا ينبحش إلى إصلاح غيره حتى يصفح نفسه فإن أنت تفرق من ذلك يعني لو لم تنتهي من أصباح نفسك أبلاً فلا تشتغل بفرض الجفاية وما أنت مشغلش بأي فرض الجفاية يعني لو لم تنتهي من أصباح نفسك ما تشغلش بفرض الجفاية من التدريس مثلاً أو من فرض من العمل الزائر عن فضل الواجد لو واحد شغال حاسب والمحاجة فهو لو اشتغل على ساعة معينة فيه, فيه منك تدريس الأزياد من كده دوت عشان يسود بفضل الكفاية عن الأمة ما ينشغلش الدوتة وكان هو غير مستمع به هو القلب والأولى وليصل في وقته هو إصلاحها القديمة وده يجب الكماع على فروض الكفاية من العيوم الشرعية فالإنسان ما ينشغلش من فروض الكفاية من العيوم الشرعية إلا بعد فروض نفسه ويأتي بفروض أعياني فأول الأمور التي تصدر لها الإنسان في يهتم به الإنسان تدرسه هي فروض أعياني هي عباره عن طلب العين في جمله هو ايه طلب العين؟ الطلب اللي بتعمله العمل دي ده ممكن شيء ايه ده بمعنى تعيين تام بمعنى مقصود او اعب او ترك الانسان واجب عليه عقاد امر فتعلمه ماشي إذا كان الإنسان واجب عليه فعل فتعلم هذا الفعل وايج فضع ولو كان واجب على الإنسان ترك أمر فتعلم تركه و حكمته واجب فطعيني. من إنيع منا الأمور بإضافة زي جن الزكاة زي الصدقاء زي الصيام وزي ترك الحرام من الزنا وترك الحرام من الربع وفي حياته بدأ لأموم الزكرة فيها الفعل وفيها التركي ومنها تنور الباطنة زي الرياء والإعشاب والمحبة والخوف والغشال ودي منها أمور غنيمة وامور حسنة واجب على الجزال الاثنين لا تقضى عين وما ينتقلش على تقضى العين ده بشقيه الظاهر والضاخل إلا لما ينتاج منه وانتقلش اللي قبل قبل اللي منه ما ينتقلش الظاهر ماشيك تعريف تاني عني تعريف من المتصفحين ماشيك لو لديه البس اوضنا في طوض العلم الطاوض المتوسط يقوله وقال السعودية وقال المتكلمون وقال مشعبه إلى غير رزيك من الأقوال التي ليست فيها الطاوض المضمي وصحيح أنها وعلم معاملة معاملة العبد العربية والمعاملة التي مجدها على ثلاثة أسانة عن قال المفعل المصارف لك فتتقل من قض العلم قض العلم هو كيف يعمل للإنسان ربك والمعاملة الثالث أختيار له الانتخاذ ويتعينه والترب والإنضاب الانتيل عشان يوضح حيث بلق الصبيل عليه الصلاة واجل عليه التعلم الصلاة هل لها يتعلم معنا الشهدين إذا كانت مش عاربه معناه بعد كان عنده ما يتعلم الزكال إذا و تعليه كل ما يجي من الفعل أو الترب يتعلم فإذا كان تهدف علمه هو شواجب عليه فرض عيني زي أنه يميش عنده مالكاً مش عاجل سكاة إذا مش شواجب عليه عيني السكاة إذا طارق حقه فرض الزفاج إذا كان هو أعمى فمشواجب عليه ما يعلم المحرم مثلا لو كان أنه وطارت المسل بخاصة موعدينة زي أنه هو مش لائف المسل فمشواجب عليه ما يعلم فإذا هو دائق لدينا أعلم أنه على الأفضل والمعجابة والمحرمات والحاجة للحلالة يجب أن يجب أن يكون أفضل إذا حياته في أفضل أعيانه وذلك ممكن لأنه يكون منتجر ومنتجر جداً أو هو متشاعر يعني هو فهو مكلف في العبدات كلها اصلاح قلبه هو اصلاح تاجر هو مكلف علم الحاجة اللي هو الاجئة فيه قرية. وعنده قرية. او قائم على حاجة مميانة فهو مكلف البروع فهو ضد منشغل الهمو دي اتمنى بحاجة اول نقلبه فاسد جدا هو من بيئة غير صالحة ثمانا اول ما يعني التدين ما ينشغلش اصلاح غيره ينشغل في أصبح نفسه ويا وقال الولد طبعا جدت بديك لنا قيام بأعمال شراء لأعمال الدعوة من الصحيح النفس فيها قول سيدنا البكر إنكم تفكرونها آية وطرعونا في غير موضع عاية في يا أيها الذين نعموا لأبوهكم ننضال لإيلة الزايلة عليكم عليكم عليكم نقصكم لأبوهكم ننضال إيلة الزايلة السبلة فقال بسكوبية العادي بسكوبية بآية الجهادية نوس خد الآية ديات بآية الجهاد مين أنا نصر بآية أنا أخذت بكتاب بطول يديم لأ أسبوعين كان بيكتب السيارة في الجنة فكذا بآية ديات وعمني أعزي أنه بكتب القلب ما عن نسخ تسوي المسكة ولبقى إن معناها مش عبا الظهير إن الإنسان عليه نفسه ده طبعا انتهت انتهت بحص المكي لو كانت الآية أصلا تفهم على الغير فهو دولنا ظاهر الآية غير كده عليكم أنفسكم دابعة تدعو بطيركم لأن من الصباح نفسك أنك تدعو ننتجكم منكم أمه أمه إيه بقى أولي أول حاجة لما يدعونا إلى الضيب بالمعروف ويأتمرونا عن المنكة وإيه ويشمونا بالله وقال إيه بيه ده إنه آخر بإيمان الله طبعا لأي شو ما فيش ولا لا ما فيش ولا دي باشا بالله لا ثاني ان هي وقالت فيه كثير أمر المعروف وقالت فيه مراش من ناحية أهمية الإيمان أهم من ذلك ولكن لما قلت واحد على بعض كل شخص مكلف إيمان هو ولكن الأمة مكلفة بالأمر المعروف إنها عن المنكة ومن الأمر المعروف إنها عن المنكة بل أمر بالإيمان نفسه ماذا؟ ا ديما بقى اللي لو شغال باصلاح نفسه الظاهر ان هو مش هنصرف لا دعوه تقدير اطلاقا ده مش ممكن ولكن في قدر من الدعوه كالتراكم الانساني نحسن ان صلاح مش هو من صلاح نفسه يقدر كثير من المعاني الطبيه وعلى بالناس زي حديث القرطبي يعني لما يهتم بامور كان ولكن فالإنسان اللي لا يهتم سواء الناس أو إيمانه أو كفره عصر يعني إيه؟ ليس من أحوالي المسجدين من المسجد التأمي عن الناس حوالي عملت زالي ولكن اللي يشغله الحال الدوة عن حال نفسه من مراقبة أو إصلاحها أو ده اللي موت فاللناس يبعين ماشي من اللي اتدعو فيه مش تبقى موجودة بغيرها زي ما الجهات كده في حاجات مش تحسوا بغيرها مش تحسوا بغيرها نفس الكلام الدعم الرقم والأمر بالنسبة لأننا نحن نموتها فيها طاعات مش موجودة بغيرها ولولا هذه الطاعات اللي هو موجودة الكفار يعني موجود الكفار والعصار عشان ربنا عز وجل يتخذج من المؤمنين هذه العبادات فلو كان الإنسان يوجد من العبادات ديت يبقى تصار نقوز كبير كده روزه عز وجل ولكن هذا هو المرحلة الثانية المرحلة الأولى أنه هو يوصيناس فالإنسان لا يصدرشه لأعمال إلا اللي يعني يكون عنده ما يوزيه فيها من التربية فلو واحد مثلا هيكتفي بحايله وعبادته بغيها يبقى عنده قدر من التربية لو هيبعو غيره فعنده قدر أكبر من التربية لو هيبعو دعمه عاما مثل الخطبات للدرس والحجاشة من كده لازم يكون عنده قدر أكبر十م من تربيع ويقول الأمة لأ مثلاً لازم يكون عنده قدر علاية التربيع حتى ممالك يقول ولا يكون معالماً حتى يعملت إخلاصة بنفسه بما لا يكلف الناس لو ترحله لم يفهم عشان الذين يكفلون عالي يقول الأمة يعني لازم يكون عنده قدر عالي جداً من التربيع وترك يتفكر عالي حتى من الحرالي إن إذا فعلوه لا يأثم وده لا يكلم فيه الناس ولكن ده ورعا وإهتمام بالأمور الاخترصة بيقولك ده لا يكون معالما حتى يعمل اتخاصة في نفسه بما لا يكلم لكميه الناس زي كلا مخص النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور من الإعبادات بما تطرب عليكم وفرض عليكم وكان للصحابة يتمثلوا الأفعال لي حتى لو كانتش فرض عليكم عشان الإنسان يكون يعني ضائد للأمة يجب أن يكون عندهم من التربية ومن الأولادهم من التربية والطاعات وليس على قدر الفراغ مثلا أزيد منها ويرزي بها فلا يكون معالما حتى يعمل التخاصص نفسه بما لا كان لطبيه الناس بما لو تركه دايت لو تركه فعله دا ما مجرد أنه يكون لرباك وخلص ومبسا داك تبقى أئيس إزاي قدر التربية إيه؟ أئيس إزاي؟ نا يعني انا ما ديش انا ما الموقف ده والموقف مثلا بتقول انت لازم تفك وخليه ما تعملش تعرضه الموقف ده عليه غلط دعوه صلاحا هو اللي انت تعرض عليه مش هي اللي تعرض عليه انا لسه اتفاجئ بيه وناصح الامر اني بعرف ان هو ممكن تفاجئ بامر بي امر نهي لكن تفاجئ دعوه الدعوه اللي فيها تطبيق انت بترتب عشان تعمل حاجه هذا ليس بشيء فأنت أغضبك حاجة من أمره النهي أو من أجهة العرض؟ لاي بالأمره النهي من أمره النهي يعني اللي قواعد الأمره النهي الغرف من جيلة قاعدتين رؤيسيتين فاجعوا مشكلة الإسلام أولها أن يكون عائلين بالمسألة والعلم ده معناها إلحاة طبيبة أن يعرفتم عن فيها اختلاف بحيث لا ينكر ما في اختلاف مقبول يقبع عن اختلاف يقبل اختلاف فيه اختلاف لا يقبل الاختلاف سموذيات السائر طريقه السائر في مسائل ودي دائكه وضيقه وفي مسائل لا يسوغ فيه فيها الخلاف ودي هذه يقع فيها زي هذا زي في في المنكر فيكون عالم بذلك يا او المسائل يكون عالم في قد فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر دوت يؤدي الى إزالة المنكر ولا هيؤدي الى عدم وللها يؤدي إلى المنكر أكبر منه فقال شيخ الإسلام فإذا تعرضت المصالح والمباسد وجهت ترجيح فإن غلط المصالح لمنوع الأمر الناحدة والتعرض والموقف والمفهود ينهى عن المنكر ففي مصباحة إن المنكر رهي زائد واحتمال تحصل محسد لو حفر كده لو كان الموقف هو المعرضة هتانها فالمنكر هي زائد فرص بدون محسد يبقى اينا واجبة من اللي بقى ما عنديش حاجة للطرص ومش عارك نحن نقوله ده يجب عليها علم الكراب المجدريان، المصالح من النفاسي لما يجب شرمك حاجة خاصة مهما ولا لهم ولا يجب ايك حاجة لا لسه يتعلن الأول ويعرف أشهر للناس بعد ان يجب عليهم بجانا اللي يعرف بقى الـ الـ الامور ديه يجب الفرقية ما بين المصالح المتوقعة والنفاسي المتوقعة مش حاجة عبطنية طبعاً وان غلبت المصالح وجب الانكار وان غلبت المفاسد حاروا الانكار وان تشاحن او تساوى وجب التقدير والمعارض وجب التقدير ما لا اذهين وكان هي لو اتسويت في مغره تضطر طول الوقت عمال تفكر في الموضوع مش خلاص بقى قايل ان هي وقت الموضوع ملوش لازمه لا الموضوع مهم ولازم تركز ولا يهتم على عمل بغير علم و نيب فهل يكون عالي بالموضوع المحيط بيه وعنده نياسة تل... الأخيرة تولة نياسة صريحة ويكون رجح فارجحة ويكون فارجحة أؤذى الآخر أن ينكروا المنكر يؤدي إلى مصطحة فوق المحسدة إنوبيلت غير المنكرات المحسدة التي يجيها أن الإنكر يعني أقل أقل المصلح المبهولة يعني فأعاون الناس يعني واحد إدار خمحي دي اللي شوب خمره حتى ولا خضار ولا اي حاجه أو واحد يشتم واحد يتخانق كل الحاجات ديت فيها اذات المنكر او من عدم المذله فالانكار فيها افضل لكن في مواقف خاصه زي ما يكون واحد اغبار جدا او واحد افطر من المنكر دوت ممكن غير المنكر ويضيع مشاكل كثير علينا هو ربنا سبحانه انت وله ما تشتكش ما تعملش ينسأل جديد مثلا فإذا هو هو حد للطريقة اللي يتعاني شكله بأيه إذا أحسن ما متأكد تذكرش عليه هو شرطة فيها الديلس نبعيه مرحبا لو قلنا الدعوة النفس إيه نفس من إصلاح نفسه الغير كان حدود؟ الحدود إن أصلاح غير أصلاح نفسه مقدم الخاطر تبدأ في إصلاح نفسك وعن نتعجل مع بعض الأجمال اللي تؤهلت لبعض الدعمة تقوم بالبعض ده طرال كده لما أنت يحيد إصلاحك نفسك تقوم بدعوه أشخاص أكثر منها فكنا كده الإشكالة اللي أنا أسألها نتعجل زي يعني ما يفروش الناس معصية أخذت من الدولة سأخذ الله فإذا كنت أبوها دائما فكنا مش تربية تسيبوا على معصية ونبيع على السلطان سهل بعض المعاصي هو شيء من اللي بالت في كان بيقول في المسجد إذا دي معصية أو دي يعني كم الحرق معصية إيقوة عائفة مش عائفة مش وصحاب أمم مكبو حيلي فنقل لهون بيعط السلام يدعوه أممم يعني سبوه بلاد وزنوه ده الموضوع اللي انا عم بعصره فسيبه خالص الموضوع خالص اياه الله اكبر الله اكبر محمد صلى الله عليه وسلم الله الرحمن معنا او عين انا ما تمكن عليك وقت تاني ما تكبرش فيه ما انت باورتك من عليه قدامه الهيه اللي, اللي عمالي يعني ايه اللي عمالي حتى هاي هاي يعني انت لا بقى تسخن يعني سيبه بقى من غير ما يقض هو بيعمله ده وبعدين قدره واحده بقى مجيه واحده ومرحبه ورجاله قدرين شقوله يعني انت بتسامي مش عارك قدام مين في الشارع وكلام ده فهي كلسي فاك انما قدامها هي نفسها الموقع يعني ادعى عدم الطوب حاول تتحايل بالقصه او تجهز بالنقاط بقى اما هم خدت دي عشان يبقى بعد كده قال جاءت الطريقه ده مش فايده متوقع او متخيل تبقى لعنيه من تشبيلة الموضوع فإنك فضرت بالنفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل في حياة وأرعي تداولك في ذلك فمعني اليادة عني شوية إن الإنسان مش يقوم بالنفس والله فعنبيش موحى الإنسان بيخلص يعني حال نفسه وعنبيش يطغيره ونبيش نمش يحصل أولا فلادي بيدي يمشي مع بعض واجب علينا إنه لا يحصل ولكن تطهير النفس مقدم بعض الشيء عن الإنشاءات الغير بحيث أن الإنشاءات الغير لا يمنعه من التقرار لبطير منزل في المنبقى أن يبتدئ بكذاب الله عز وجل ويبقى أن يذكر التضرر ده تنشي إزاي ويبقى أنه مضيئة مهاجئة قوة ويبقى أن يتكلم بكذاب الله عز وجل سنقرأ بكذاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسش ومحكمه من شابه إلى غير يعني انت في السنة يعني ثم اشتغل بالفوع وأصول الفقر وهكذا رقية العلوم على ما يتسع لها بالعمر ويساعد فيه في الوقت طبعا المسألة دي ينبني على الوقت واللاحظ أن الكادم عليه ده هو واحد من فوقت أعياني فكون من يبدأ البداية دي ما يدور شوى عن جهة الفقر ما هوش بيبدأ بالقرآن مرسلنا مثلا نحفظ القرآن محفظ الحديث وهو لسه ما يعرفش حرق العلم من الفرحة العقيدة مثلا ده أصبع عليه خاص أو يتكلم على راحت الانتالة من حرق العلم ومن تطبيب محفظه فده خاص يعني المفروض يعني يكون حياة قصودة الشعيفة زي الفرل العقرالية لم يحفظ كفاية أولا أنتي ونأمره بقى بسيطة هل أنت يحفظ كرانيا؟ هل أنت عمت بأسلية من كرانيا؟ أه، ألو طب يبدأ بحفظ القرآن غير هو لم يحفظ بفضه أو تدينه أو أسلم فيحفظ مع يكتبون بفض العين وما يأخروش وما يقدموش يعني ما يديش فضل عين الأول بسير الحفظ وما يقدمش الحفظ ويسير بأفض العين يعني يهرب بضاع الوقت كل حاجة وهو بيعمل القرآن بس فضل لما يصبحش أنه في نقطه الالفاظ الكفاءه وطبعا ان حاجات قليله وفي فرق عيان لو تعافى من ايه ما ينفعش يقعد زمان قوي الا على ضي التلفون بعض مشايفه سميه دول اكيد شرط كانوا باقيين مش قديز يعني بيصرف في المريض 3 ايام في <تصفيق> صحه بيتصرف كانت ثلاث ايام مش مشكلة يعني ممكن ان يعد ثلاث ايام مانا مش قصة عيائيات اخضو ديوم اخضو ديوم قرض مصر اه ممكن زمان اي اخ يعني, يعني ممكن واحد اي اخي يحبسوه مالفاشر لما يقض اخو ميكوف وميكوف بس ايه قضو بسمعه مش مش عينو اي حاجة أولاك عالين يعوامه اللي فاكت تصغيرها لك يعني أنا أمسنا ستغيرت أنا من عمره بس أولاك أنا محفظش بي فاصل مفرق يعني من الشغلان ممكن أنا وسط واحدة ولكن بالنسبة مش كده مثل في أفصيغ العلم فقط زاين ينتظر كمان في القرآن ولو قد يسير مع جوالي يحكمه بسلامة ونينة, ونينة. فلاتة. على ما يتوصل فيه وانا حسب دراسته وغفظه ولكن مهم هي الشيئات المهمين هم؟ انتوين هم؟ طبعا ما فيه اذا كانت لست معرفتوش الامواب اللي هو الولي عليها لتعرف الحسب وغفظه لست <تكلم> <دس> عارك الشباك نفسه ومش يعني يمكن للذي على هنوين كلها ما تشعيك روض لست بقى الدول اذا ربحت من الأول وانتعلم بهم شوية واني مشروبا وغفظه كفايا يا ربين حاجة للنهاية يمكن العلاق السنائي قبل رمضان تقوم التنميد بس كبير من قبل العين ويقول لكم شهرين عن ثلاثة بعد رمضان فنخلص نقود العيام وبدأت تعليم ذلك بس ده لنهاية العلم ليش معا نعمل ليست بأيان يطول التفديع عليه تطول لكن نحكي العلم عنيه من الوقت والطريقة اه والرول ده عمال يزين من ساعات يعني هيقول ان احنا ناخد اصول بتاعه استحاله ان احنا ناخد بسطه مع محمد محمد الدين دول بصي طبعا بيقول ان احنا نشوف حاجه كده انروض سعر على مصر والشرط يبقى لا أفتدعوا من دعوة أصلاعين أفتدعوا لإيطاني نحن ندرس بصول الدعوة ربع عمور أوضيها للدعوة ربع عركات الداري، أحواله، والمجروف، كما تسمهم موضوع الدعوة، أنه هو الإستام يعني وأسالي هو موضوع الدعوة دعوة مختلف في أصول موضوع الدعوة هو إيه حاجة أنك تفعله فبتدعوا للمعينة دي يعني بتعليم الخفاضة بتعليم طريق الخفاض ما يتعليش المادة اللي بيقولها في الخطار والمقبض عليها ترمع المعنى فأحنا كايننا برؤية توصول الدعوة وده سنبدأت عن موضوع الدعوة بعدين ما نقول ده دهول درس الأولى لنقصول الدعوة من شوية فالوصل الأمر وناني الأمر وناني لابد من أبو الدعوة ده أول درس الدعوة فارق بين الدعوة والأمر وناني هل هي أول مسألة الثاني مسألة بقى شروط الأمر وناني هل تغمي شغل؟ مصببطة أطلب مصببطة أطلب فإنصال أطلب حالة تليه كيف يقول أم ما يعني؟ خلال تستغلط عمر كتفاني واحد منها طبعاً للاستقصاد فإن العلم كثير والمر القصير وهذه العلوم آلات يرغب غيرها كل شيء يضطب غيره فلا ينبغي ينسى فيه ينسى فيه مقهوم يعني إذا ما في مدى معينة من فروض الخفايات إلى نهايات الهاتف فكل العلم من تنظرون غيب بهدف المهات فالنظر أنت تطلبه طبعا الهدف ده نصب فلو هو الهدف ده التخصص يعني إنت تصل إلى نهاية العلم عشان تبقى أنت مرجعية لغيوعك من العلماء التخصص ده يعني موقع الواحد يرجع للتفسير في, في نقطة معينة بتقصير مدلغوية عادي بسهل واحد دغري يلاقي موجود فلو ممكن إلى مال النهاية فتصل حياتك للعلم ده إذا كان هو الهدف لو كان الهدف أن تقدر عبر من العيوم اللغة اللي تعينه أنت على الفقه يبقى الاستقصاء في علوم اللغة هواش مطلوب بالوقت ما, ما تقدر عبر منه اللي يعين على اللي أنت عايزه وعلى حسب الهدف أنت عبر خطه تطلب العلم كولي ده ببعا كلام على مين فقب الكفاية وعند الكلام عبر خطة عيان فصل واعلم أن المنظرة أو يقول القصر عنه يعلم أن ينفعه علمه واعلم أن المنظرة المنظرة على قصد المغالبة والمبافاة منفع الأخلاق الملنومة ولا يسلم صاحبها من كبر لاكتقار المبصرين عنه عنده الفضل يعني وعجب بنفسه لدفاعه على كثير من نظراته فكل ما يقب يعرف يعني وناظر أحسن كل ما يجيب أفضل ولا يسلم من الرياضة دايما التنظير المقصود المناظره اليوم علم من اسبغه غلبته طبعا هو رايي انكاروا على ايه الوضع ده من المناظره وإن كانت المناظره نفسها امر شعبي محمود واتبعوا كل علماء الامه تقريبا لاثبات المسائل أو التحقق منها أو ان هو يراجع اللي هو فهمه مع واحد ثاني أو القول المختلفين فرقا من العقيده ولا الفقه فكل واحد يناظره ساعه المناظره دي راجع دلوقتي ساعه بيدرس الكتب يعني على الاول ونهي وهكذا كل ما يسمع المناظرة المشكلة ما هيش في المناظرة المشكلة فيه؟ إن الموافظ راح داد للأخلاق المذنومة. لو ما تربحش لها الإنسان لا ينتفع بموضوع المناظر فلو هدف من المناظرة اضغار علمه أو اضغاره وليفجته أو غيره غير إنه يكون ناوي بيها أو قاصد منها أو وصول الحق سواء عنده أو عنده غيره يبدوى فاسد المقصد فبيبقى لأن جمهور مفصول المناظر اليوم عقصوا على إيه المناظر لأنه يعنيه من دول علم الناس في إعتغال بكه وإطلاق إسنتهم بشوفه ومجحه فهو يذهب أمره في التي تعين على المناظرة مما لا ينفع للأحيان فحرص من الله وحفظ النوادر أن سأرشاد طيام من أدر المنحيل وإن زي عفظ الأرخاص في المناظر مخلولي في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أن أقار شد الناس عليها ويوم القيام عاجل لن ينفعه علي الموقف قلنا قلنا الأبيات التعالي إنها والسلامة ما تنسوا تقول أبي الله وعمل ولو برشرة برش السكاة تقول قمولة علم غرماني فعلم بعليه لم يعملت معطابه من قبل عباد البسط العجل إذا لم يعمل بعلمه حيث من أول ما تصعر فيه مرة هو أول ما تصعر من نعمه قبل وبعد قبل الخبار المفصلين طيب ان هو يعني في كده في شهاده تحديد الضريبه مستر معين موضوع ايه كده يوم وسن بتاع نسخه اه ممكن اه هو يعني هو استر يوم استشاري نصا ودروسه اللي بيقول ده ثالثا ايوه والله انا دلوقتي انا بقول ايه طب كانت موضوعه تقريا هو اي اي طيب كويس اوله في جمع الناوي 40 اولا طبعا مع قبل ما انقرا كلام الناوي مساله حديث الضعيف الثمن لانيس احكيكم عشان كده او مناش نفضل ان احنا في دروس نسل يعني يبقى نسخي مموضة ان تتفقل له نصراحي عشان احنا تشتغل مع بعض المسجدية الخطر ونصراحة فتلاقي ليه واحد ايه فضعيك انه صحيح التالت مش عارف ايه الكلام ده يعني حاليا على حسب محرك البحث اللي هو يشتغل فيه يعني شيء بوغي وطع يقوم او او او او او او او او او او او او اقبل الات يعني هو ما عندوش من, من الذكاء وعنده نسبه بسيطه من الفكره فان هو بيفكر بدل ما يحاول يحاول يبقى يعني شويه ذكاء تشكيلات الاطفال ساعات الاطفال دي المحروف جرح وساعات تشكيلات تقلب الرواية. الرواية التلالة التلالة من روايه اللوائل الالمي ات بطريقه هي الصحيح الطاير صحيح فالمتني نفسه ممكن ممكن سيك دوائر ثانيه ولكن المحقق دوت ما هوش عارف دوائر ثانيه اما ما هياش هو حافظ روايه معينه او الطريق اللي هو قال الضريف فإحنا مرد نسلمش تماما لأي حد من الرصب بتاعنا يقول ضريف أو صحيح ما يقاش مسلمين يعناك رائع في الأحضار ولكن ما نسلم فكان الإمام الألباني ما نسلمش لغيره اللي قبله زي إغنيدي مثلا ومن بعض الألباني ما نسلمش للألباني البخاري سلمونه فتح البارد ان الحاجر دوت سنة كم؟ أواخر القرن التاني سبعمائة وتسعين سبعمائة وتنمين طبعا المنير احمد يعني س 200 باينه و 200 موافقش شرط خمس شروط كده يعني فسالته قولون الناس مش متسلمه لا البخاري ولا مسلم لغايه ما اقول له فتح الباقي ورد فيه ضرب في على كل الشوحات اللي في المتون البخاري و... واسانيده والاسانيد اللي, اللي لقى في البخاري يعني حتى فيها مقالات اي اسانيد ثانيه نفس المبنى تدول ان بتاع صحيح ما الناس قالوا يسلموا للبخاري وقالوا لا ديش الناس ما عودش يتحركوا يتحرك يروحوا يشوفوا يعني تصحيح أحليس بياتوا يهجموا مكان لمكاين بعد أبوغة فكرة يدخل فقال يعني أربع وخمس قرون بيناقشوا أحليس بعد مخالف شاء الله في أي حددين يعني فهذا المثال أقول لو اقترضنا بأن الحليس ضعيف بيجي بقى أكلام بتاع يعني مش الناور يعني اختم بيواني شاء الله فالإمامنا المرأة نقرى المقدمة عشان مقدمين المهمين في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رف العائلين القيوم السن أراضي قرآن من جمعهم مددر الخلاق الأثمين باعث الروس لصلبات الله وسلامه عليه وعليه وعليه وعليه باعث الروس صلوات عليه وعليه إلى المكلفين بإذنه هداياه وبيعان شراء العدين بالتلاجد القطعية ووضعه حافل قرأيه أحمده على جميع معنى وأسهده بالنزيل من قطعه وكرمه وكذا لا إله إلا الله وحده لا شريكة ده. الواحد وغفار الخليل وغفار فشهدوا أن سيدنا محمد العقل هو وصول خليل هو خليل أفضل المخلوقين المكرم من القرآن العزيز المعجزة المستمرة على التعاقب السنين وبالسنى المستمرة للمسترش... للمسترشدين سيدنا محمد المخصوص بجوانع الكريم وسماحة الدين صباح الله وسلام عليكم وعلى آسح وعلى سائل النبيين والمحسلين وآل كل من مسائل الصالحين يسمى المقدمة دية براعة الاتهلاك المقدمة دية التحوي بالأصل البسملة والحمد عملا بالحديث من لم كل أمر الديبان اللي يبدأ في باسم ده وفي رواية تانية الحمد لله فهو أفتر فيجمعوا ما بيننا بسم الله والحمد لله تبايت وبعد كده الشهادة دين ويأكل من صفات الله عز وجل ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعلق بالكتاب فالنبي عليه الصلاة والسلام في ملكة بالجماليه واخلاقه وما الكلام لو كان داو الكتاب دوت الكتاب دوت يدخل او يصيع او في حاجه شبه كده انا واثق ان ناجي عبد كان بيتكلم عن ايه معجزات بلاغه القران وبعد كده الثنى المستهير ودل على جوامع الكلم انته هو اصلا عايز الكتاب ده في الموضوع ده ونفس الكلام برضه لما جه اكتر صفيه ده عند جلال الاحمدي قال ايه ان هو اعطى المرسلين عن الصيغه اللي بنت فيها راعوا جنوا ارسل المرسلين بهدايا للعالمين لتوضيح الايه عشان اما بعد فقد وردنا عن علي بن ابي طالب وعلي الله بن مسعود ومعاذ بن جبل الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك اصحاب جابوا عن بعض دول الروايات دول عن النبي على خصوصا يعني بص كام روايه دي مش روايه عن ديت الراس ممكن تفرق عنه روايات يعني سيدنا قد روينه وروينه طبعاً ليطاقوا الضعيف عن علي بن أبي الضالب وعبو الله المسعود ومعالي بن جبل وآل الدرداء وابن عمر وابن عباس وآل سبن مالك وآل برير وآل سعيد الخدري الله عنهم من طرق كثيرة ومن روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمل دينها فأعتقد الله يوم القيامة في زمرة الفصفاء والعلماء وفي رواية بعده الله تبارك عالما وفي روايه البغداد وكنت يقام قيامه شجعنا شاهدنا وفي روايه المفوض هي لا تدخل من اي ابواب الجنه شيء وفي روايه عمر في كنيزه الزومره كنت بين في زومره مش هدا واتفق الفقهاء على انه حديث ضعيف بعد كل ده بعد كل اللي مش خالص ضعيف يعني واحد لا. لا هم متفقين على لحظه خلاص ماشي طيب انت فاكر دي المساله الاولى الموضوع ان الحديد ده رموه ياكل الوظيفه ديت اتفقوا انه حته ضعيف ما لوش اي طريق لو ضعيف طيب امم روايه حاجه من ما هي لا هو قلت لك هو عصام عائشة وسامح ده ما حاجه وضغط صوتك نيجي نحشر في النص ده يا كانوا عاملين كده الناس يعني اقعد اقلب في سند من اي حاجه اي حاجه كده هو الحديث في كانت تدل على قضاء ان صور القرآن معموله بطريقه شي واثر كده في الحديث بالاصول الدرجات بتاعه المحدثين المحدث ادناهم قلهم اختلفوا بعد زي ما حضر مثلا وبعده جميل أخيه هو مهدر المجموين ثم أخداش توم بسكة بينهم سبع من في الحديث يعني فالحافظ ده ودرجة أعلى من المحدث المحدث يبقى حافظ مقدار معين من أحاديث الطرق الشعب دي قالوا إبنز خليه سنة وقال المحدث لا يكون محدثا محافظة حفظة وصار لمسلم معادل ست كتب والطورانية السلامية لا يكون محدث عشان كده وعلا ينسألوا للشيخ بني وش محدث محافظة التطورانية الشيخة بال كان ألا يمكنك أن تكون دي يعني إنما ضرع من شفن كان من أحد تقريباً ثلاثة أو حاجة في العصر علماً مش خلص شبهه كده برد يعني ما ناس في العصر إلا يعني عينبين بالحديث إلا العادر ممكن منهم مش في حاجة ناس أو عطيه وده ولكن يعني على شروط المحدثين اللي خطها الأخير المصطلح ما حد خطس حتى تعصرتها عند دوة دمية وصل للمقدمة نفس الكلام بغضل عنها لو جمناش فقه بالفقهات قال لنا ما أحمد يفتر وجل ويحفر بنيها في قال لنا قال لنا أحمد نعدي ألف قال لنا ثلاثمائة يعني قال لنا أحمد جميعا يعني طبعا أنا ومين في المنفقهات بعد أن ينفقه <تصفيق> خبص طويل ألف حديث فقهه مرباش فقهه نائف والحديث لأنهم الموضوع اللي مش نديهه بس عشان يعني يبقى استشبليهم بأدلة يرسل هو عالف يعني تدون ألف يعني يعني ممكن يعني وذيب طبعا بطل اللي هي بقى أصل موضوعه، أصول الفقه والفقه نفسه، ما فائل العلماء يعني <تصفيق> تحت الواربات إن شاء الله تعالى نحويني بيقول العالم المبتاكد دوت اللي يعرف الفقه أصل مقرعاً مذهباً وخلالاً يعني عرف بطصور الفروع في الملاهب كلها عشان يجب ممتاجر مفرقش حد يعني يعني في قصبينة يعني بالشك دول واحد والدين هو بلا حاجة مثلاً شكك فوزياني بحكي ورغم يعني الحاجة كيداً يعني الناس ما عارقوني شكس يعني أعداد قليلة يعني شكت بصراحة بصدوش تعلق الحديثة عميال روان شكت بصراحة بصدوش تعلق الحاجة كده روان شكت بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة الكم <تكتشف> طبعا شيء كبير على حاليا 2021 طب انا فاكر لما كنا بندرس سيدنا ابو هريره كان تقريبا 24000 حديث طبعا مش حسبت لكن دي الحديث كلها مش <تكتشف> مش مش, مش حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام و 20000 اي بتاع انا قصدي يعني في ده بس الحديث اللي موجوده اكتر من كده ديها قطعي كتير و كتير روايات من مصادر و روايات يعني المساله الواحده بتاعي 4 هو اخر حديث على التقييم المختلف بتاعها ساعات روايات بتاع القران نفسها بتدل على حاجه مختلف يعني احنا لو من حفص كان واحده الروايه بتاعه القران وامسحه على اصولكم على مكان بين يعني يعني امسحه اصولكم على اصولكم بالكسر دي روايه صحيحه كده في المصحف بالطراز ده كده اللي من الايه القادم دون صحي وغضوه افترضنا ان هو دي الرواية اللي ابتشرت وطاعد بها مباشرة كان بقى صفحات كلهم لديهم نبيهم لكي الرواية التانية اللي هي الدخالي الرواية ديت مخصصة بحاجة معينا اللي هو المس على قف مثلا ما نلاقيه ويستشده دوت بقى فعال الصحابة وفرواية التانية وعن كده فالموضوع اللي كانت في القرآن مباشرة ممن كان انكمل الموضوع بتاعنا عشان ما ندورش أبوه معليك شخص وخاكت بالعملات وكلها ليه أدامي بعيض إيه؟ أنا أقول لك هو، دي المثال الأولى في الموضوع أنا أرأي كل دور أشعره كأسر إلى المرمي ماشي؟ نقصنا في العلمات، ودلوقتي إنا اتفعنا واتفق الخنفاء على أنها حديثهم بعيض وإيه كانت ربطة ربطة ربطة ربطة ربطة ربطة نستنتظر من, من الوضع؟ أيه كان ببقى، تبقاته بس هو الغدلوقتي، يعني بس هو الغدلوقتي، بس هو الغدلوق هيتحفف على إنه هو صحيح أو يدول على الحجر صحيح يقول بقى وقد صنق العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات العلماء يمشدون مخصصين يعني كانوا بالحديث الضعيف ده وصنقوا ما لا يحصى من المصنفات اللهم ايه؟ 40 حديث هي من الكتابة 40 عملا بالحديث الضعيف ده بصفة من اللي هو عليه اولا من ده صنف في عبد الله بن مبارك ثم من اسم التوصيل عالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وابو بكر الادري وابو بكر محمد بن الوريد الاصبهاني وضربد والحاكم مروعي وعبد الرحمن السر ابو سعيد المالكي ابو عثمان الصابوني عبد الله بن محمد الاصلي وابو بكر بن عقيل لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين كلهم عملوا الحديث الايد طب بجد بيقول لي المذبح مش عارف اعمل ازاي انا هقول ماذا كم واحد من اول ابو القاسم الموضوع ده ضغط بها وقال الله يثني عليه وخلاص لا يحسن من كده ده بصف عن الموضوع وقد استحب الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهذا القدي وهو المساله بقى طبعاهم اول حاجه ان هي جزء عالي التحديد تمام انا قلده يا علي اه تمام وقال بس بشوه تعالوا ثاني تعالوا ثاني ليلى شوف بس اللي بتقي امامي شغله هو ابو الله تعالى اي جمع 40 حديثا ابتداءا باولاد فده كان اول ده ده مش غلطه كمان ثالث مقدم ابتداءا بيلى ابو دراع وحفاظ الاسلام زي ما كنت حاسس ان عن موضوع وقال اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف إلا بيقصر للنساء هو ليه تقلب؟ طبعا ما قللها شيء هو تنس بالتقليل ولكن هو عمد الدليل على جواز الفيع بدوت بأنه هو الاتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف طبعا مشروب ومع هذا بالحديث الضعيف في فضاء لأعمال بل يقول شرط يكون في فضل العمل كل الحديث ده قالوا ان يحفظ 40 حديث حفظة 40 حديث بالقومة ده مش عمل ممكن عمل فاضل ولكن 40 نفسها بالتوقف دوت وده فضل أعمال طيب نكون فضل الأعمال ومع هذا فليس اعتمالي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيحة بيجلق الشاهد منكم الغارب فعبه مبلغ من أورانه السابع هذا الحديث الأول الصحيح بيدل على جوالات الفعل جمع الأحديث في كتب وقالوا صلى الله عليه وسلم الله أن الله سمع بلد فور عها كما سمعتها ثم من العلماء فقالت دي المسألة الثانية إنتهي يجب العمل الحديث ضعيف فأخمها كده لن فضل العمل فأخم الانين يكون ثابت هذا الفعل بأدل الله كفر صحيح. وده مفهوم من الدوق لو كان ده فضل الأعمل يعني العمل أصلاً موجود وصحيح ولكن هذا الفضل منذكر إلا في الحديث الضعيف فالاستشهاد تحديث ضعيف جائز إذا كان هذا الاستشهاد في فكرة فضل معينة إن الأنفس ما تنشطش إلا لما تسمع الفضل لك ولكن العمل نفس المدعو إليه؟ ثابت بغيره من الأحديث الصحيح ثم من أغرمها من جمع الأربعين في أصول الدين أصدقاء العقيدة لأنه كان مسمى أصول الدين برجل الفصار فبعدهم في الفورة فبعدهم في الجهاد فبعدهم في الزهد فبعدهم في الأداء فبعدهم في القطة وكلها مقاصد صالحة رؤي الله عن قاصدها ولقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعين أغرون حديثة مشتميلا على جميع ذات تشتمي على كل الإنفادة وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قال وصفاه البرمان فأنه بأن مدور الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام يعني إما هو أولي الإسلام أو هو نصف الإسلام أو ثلثات أو نحو ذلك أعليم مع الروايج كلها أي حد آلي على حديث من ذلك فعلى رحيثية يقول أننا نحضر في كين؟ في الأربعين دول. ثم تزمت فيها هذه الأربعين تكون صحيحة ومعظمها هي صحيحية الدولترالية ومصدرية بل ما بين نفسه الحديث الأصلي ده صحيح صحيح بتصحيحها ودي حتى لو المراوي المحقق قال ان الحديث مثلا يعني تصححه النووي مش يعني مش قوي يعني النووي هيتحقق ضعيف ما ان شاء الله طه في صحيحه ظاهره ومثبت وقال قولها محفوظه الاسناد بيسر الفرقه وهم بها ان شاء الله تعالي. ثم اطبع هذا بباب الضبط القضائي لها ان شاء الله ازاي لكل راغب في الاشاره ان يعرف هذه التحديد لما اشتملت عليه من المهام احتوت عليه من التلخيص على جميع القواعد وذلك ظاهر لمن تضوع له وعلى الله اعتمادي والى الله تقويل لوقت هذه فالحمد لله نعمه طيب التوفيق واله رسمه يبقى على قبل الناوي وغيره هو قال إن كل أهد العلم أو اتفقوا إلا طبعا اختلافات بسيطة يوى إن الشهد الأمسكي فمن هذا الطائفة إن هذه الطائفة المخاركة وقال إن دائما زر عمل بالحديث الطائف وهو في اعتبار يعني لو إحبنا أنه يعمل جنة البضايا بالأعمال أول عمل بالحديث الطائف العمل العلم هو الحديث الصحيف لكن يعني وجود الخطة ده وضعه على الموجوده ما يدورش ما يدورش في صحة العملية ماشي؟ الناس عبادة يوم الزيام العالم ده من سعر حلمه في الرواية الطريقة في الرواية تانية صحيحة ولكن هنا الباب نفسه كان عايز يقول يخبع جدا موضوع تعذيب العالم ده في الرواية التانية في الصحيحة في فيها ايه؟ ان هو اول من سعر بين النار يعني هو ايه تقول النار؟ بس محدش عارف موضوع ان هو اشد عذاب فمن زيابة الزجل تسأل ما اقول موضوع ده موضوع عشان عشان المعنى لديه عشان اللوكيب هي الحض العمل او عدسه بقى ان هو اسم العمل ده مدكرش فالرواية الصحيفة للطريقة ده ولكن الموضوع مانسه ثابت ان العيب مانسه الرافة فالرواية ده مش معناها الموضوع ده معنى هو ايه يعزب أكثر من غفور منفك الوقت لي هو يقوم في اكتب النهر يعني يقرب على كده يعني يقرب ذلك بس يعني ما يبقى في الوقت دوت النهر معذك يعني إذا مسلم يعذب أشهد من أخف الناس عذابا واحدا أخف الناس عذابا واحدا أخف الناس عذابا ونصر خلفت بأنا بعمل صفحة درس أبقى الدول بريد بس هو أخف العذاب أخف عذابت الخوف أعرف شكرا أخف عذابت الخوفات هذا الظاهر من كفارهم المبنين عندما كانوا زنات اللي بدأت يعني وصف عذابهم أشد من ده وهو أكل غيره والأكمال اللي يأتيهم اللي يبعوا من الحجر أشد منه هو يعني يقف على الجنة دي هذا هو أخف ناس عذابا من كفارهم المبنين هم كمن المبنين اللي يعتبر عذاب شديد بالفترة اللي هو هذا الظاهر كيف عرفت أن نفسي أصدحت فتها تبديل صار باية من نوعنا إننا مجدعونا نحن ذا نعمل ماذا أصدروا للجارة أصدار يجيزه بشيك عا فين مدأ إجازة الإجازة دي طبعا تحولت حالياً لوارد الواحد يفعي إلينا بشروع محددة دقيقة تحفظ مشاركة إيه؟ يكتبنا الكهيرات وللنائية وده حولها من الأخراج المدينة بالطريقة دائما كان من يوجدنا حولي الحاجة مداش معنى لديه لديه وحي مثلا جدد في القرآة وجدد في, في الستة وصايع صايع يعني هو من ايه الربابة اللي يقولوا لحقا من اخواتهم اللي اظهر وخش نتحان القرآة ومحطيه من وصحة مقطعين سقور اللي هون وقتون الشراب بالحمام اللي راجع الحمام بقى القرآة زي ما يقدر بتعملوا بقى رشيب بقى تقول ليه دي هو بعملنا بتحان القرآة عادي فطبعاً يعني فعل المنكر ومكار شديداً وليس طعام المصري فلاح؟ لكن المعنى الحقيقي للتجازة أنه هو شيء يريده في فعل معين إما في التعرف أو في الأمر هو المعروف أنه في مقف معين أو في التدريس أو في التدريس أو في التدريس أو في جيب ما هو جاسش لأنه لا تريد شيء حالي بعد القطرة بقى أشياء حالي بيجيزه هو الإيجيز الناس يبقى حالي وخياميين لكن المقتدئين لن يقضي مع العمال إلا بعيد منه وهو مش هكذا حكاية دي عمشان كده احنا مهتمين ان احنا نروح في القريص مش مجرر من دلس ونروح لو اني بس اخوص نحن بسيامان يكون صديق الصعب رايش دون ان يمروض التالي علي, علي ده مان امور اللي هي بسيطه ومعروف احنا بندعوه لا بقى معيد اسوا ولا خطه الجمعه ولا يصلي الصلاه ولا الزكاه ولا اي حاجه بتاع المره حاجات معلومه ضروريه ما في حد يعني عارف ان هي اخلاق ولا حاجه واحد ما بيديش الزكاه عامه صح انه يؤدي الزكاه متروق كده يدوروا ترط قليل والحد دي تحصل لا انت عادي لكن الامور الوسطه مش عادي that I've done in my supply chain.